فلا تطع المكذبين ودوا لو تذهن فيذهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمير مناع من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 ربك وهم نائمون فأصبحت قصرين فتنادوا مصبحين أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارين. قالوا وهم يتخافون ألا يدخل النهار يوم عليكم مسكين وغدوا لحرض قادرين فلما رأوها قالوا إن لظا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 فَلَا وَمَن قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا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 أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحقون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن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 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يغلمون وأمني لهم إن كيدي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِعْ لِحُفْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْبُونَ لَوْلَا فتداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين